جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ألاكمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفرنا ولكم وللمسلمين هذا سائل يقول هل الشرك الأصغر داخل في الديوان الذي لا يغفره الله الشرك الأصغر يختلف عن الشرك الأكبر في حده وحكمه أما من حيث حد الشرك الأكبر فعرفناه هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله تبارك وتعالى أما الشرك الأصغر فهو ما أطلق عليه في الشرع بأنه شرك ولم يبلغ هذا الحد كشرك الألفاظ قول ما شاء الله وشئت أو قول لولا البط لجاءنا اللصوص أو الحلف بغير الله أو نحو ذلك فهذا كله من الشرك ولكنه في الحد يختلف عن حد الشرك الأكبر وأيضا في الحكم فإن صاحب الشرك الأكبر مخلد في يوم القيامة أبد الاباد أما صاحب الشرك الأصغر فمن أهل العلم من يقول إنه داخل في قوله تعالى إن الله لا يغفر ان يشرك به بمعنى أنه يعاقب عليه ولا بد لكنه لا يخلد بهذا الشرك في النار وإنما يعاقب عليه ومنهم من يقول هو مثل بقية الكبائر داخل تحت المشيئة نعم يقول هل يجوز أن نقول الحديث القدسي بالمعنى لا نقوله نصا وما الفرق بينه وبين القرآن إذا لما يتمكن الإنسان من الإثيام برفضه وقال فيما معناه فلا بأس بذلك وعندنا الآن رواية البخاري للحديث فيها شيء من الاختلاف أن رواية مسلم سواء في الألفاظ او أيضا من حيث الزياده والنقص وهذا يدخل الرواية بالمعنى مثل ما يدخل بقية الأحاديث لكن إذا لم يتيسر للإنسان ولم يتسنى له الاتيان باللفظ متقنا تاما واحتاج إلى روايته بالمعنى مع الضبط للمعنى والاتقان فلا بأس بذلك وإلا لا شك أن الاتيان بالألفاظ متقنة مضبوطة هو الأول والأجدر كما قال عليه الصلاة والسلام نبظر اللهم رأى سمع مقالتي فحفظها فوعاها فأدّاها كما سمعها. يقول هل يجوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم على ظوء الحديث الذي ذكرتموه في قول النبي صلى الله عليه وسلم أغثني ويقول لا أملك لك شيئاً. الحديث دليل على حرمة الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لا أملك لك شيئاً. فالاستغاثة بمن يملك الأمر كله هو رب العالمين ولهذا قال إذ تستغيثون ربكم وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء قال يا فاطمة بنت محمد لا املك لك شيئا فالاستغاثة لا تكون إلا بالله لكن الطلب من, من المخلوق الحي فيما يقدر عليه مثل أن تقول لمخلوق حي أدعو الله لي. أو أعطني كذا مما هو يملكه سليني من مال ما شئت. إذا تسأل انسان حي شيئا يملكه شيئا بيده مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمه سليني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا أما طلب النجاة من النار والخلاص من النار فهذا لا يكون ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحالة قال يأتي أحدكم فيقول أغثني فاقل لا أملك لك من الله شيئا فهذا فيه حجه بالغة على أن الاستغاثة لا تكون إلا بالله تبارك وتعالى وأنه لا يلجا إلا إلى الله عز وجل والله أعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين